أتوها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين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 قُل فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَعْبَأُ نُّبِيلُ وَنَزْعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْنَاظِرِينَ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجِه وإخاه وبعث في المدائن هاشرين يأتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون